وَيَعُودُونَ لِمَانُهُ عَنْهُ يتَنَ جَون وَيتَنَ جَوونَ بالِالإِثْمِ وَعْدُوَانِ وَمَصَةِ الروسُولِ وَإذاَا جَاءُوك وَإِذاَا جَاءُكَ حَييَكَ بِمَالَمْ بِهِ الل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 إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟